ان للمتقين ما فازا احد ايقا ومنبا وكان عيبا أسمعون فيها له أولا كذابا جذابا va ah! وقامت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والناس والناشقات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا تَبَعَ الزَّرَّادِ فَ قُلُوبُهُمْ مَئْذِيُّ وَعِجَفَ أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كروة هل أتاك حديث موسى